Mm-hmm. <laughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلب فلا هادي له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 الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم آمين في درس جديد إن شاء الله من سلسلة وقرآن فرقناه ان شاء الله نكمل ما كنا قد بدأنا في الدرس الماضي وهي آية التوبة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 لدرس الماضي كنا قد وصلنا لقول الحق سبحانه وتعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكنا أتممنا التفصيل في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكنا قد أخذنا ملاحظات البعض بشأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضوابط الشرعية لهذا الأمر وهو امر جد هام الآن نصل لقول الله عز وجل وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ الحقيقة مسألة وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ تشير إلى أن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها فهي إما عطف على بعضهم أولياء بعض على قول الحق عز وجل بعضهم أولياء بعض وإما عطف على قوله عز وجل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكل فائدة يعني لكل واحدة منهم فائدة إذا كان العطف على بعضهم أولياء بعض فلها معنى وفائدة وإن كان العطف على يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلها معنى اخر والحقيقة يعني احنا دايما لما بنلاقي احتمالين في اية واحدة لكل منهما معنى فكأننا بصدد ايتين يعني بنبقى احنا بنواجه معنيين مهمين فبنحمل الاية على المعنيين ان شاء الله فهي لو كانت لو كان قول, قول الحق عز وجل ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة عطف على قول الحق عز وجل بعضهم أولياء بعض فيكون إقامة الصلاة وإتاء الزكاة ركنان أساسيان من أركان الاستقامة يعني معنى ويقيمون من الإقامة والإقامة من الاستقامة فكأن إقامة الصلاة وإيطاء الزكاة ركنان أساسيا من أركان هذه الاستقامة ويصبح وتصبح الاستقامة هي دليل الإيمان يعني قول الحق عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فلو كان قول الحق عز وجل ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة عطف على بعضهم أولياء بعض يبقى دف تفسير الإيمان المتضمن في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات وكانه قال والمؤمنون والمؤمنات ما صفاتهم فقال بعضهم اولياء بعض وايضا يعني في تفسير بعضهم اولياء بعض يامروننا بالمعروف وينهونا عن المنكر يبقى يامروننا بالمعروف وينهونا وينهونا ده تفسير ايه الولايه تفسير تلك الولايه ثم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة كأن صفات المؤمنين واحد بعضهم اولياء بعض بكل تفسيرها وبكل معانيها ثم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فيصبح بقى من دواعي الايمان ومن اسس الايمان مسألة اقامة الصلاة وايتاء الزكاة في هذه يعتبرها ركن ركن ركين من أركان الإيمان يعني لا يمكن تقول على المؤمنين مؤمنين ولا على المؤمنات مؤمنات إلا بمسألة الولاية أولا ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى ذلك بقى وعلى هذا المعنى يعني يبقى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هي دليل الاستقامة والاستقامة هي دليل الإيمان فبدونهما لا يصح الإيمان يعني لا تقدرش تقول, تقول على الإنسان ده مؤمن او على الإنسان دي مؤمنة إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع مسألة الولاية التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى أولا طيب مسألة تقديم الولاية في قوله تعالى بعضهم أولياء بعض قبل ويقيمون الصلاة وإيتون الزكاة الحقيقة لها سببين التقديم دلو سببين اولا لأن الآية جاية علشان تبين كما أوضحنا في الدرس الماضي إن الآية علشان توضح مسألة الولاية اللي المفروض تكون بين المؤمنين والمؤمنين بعضهم وبعض وبين المؤمنين والمؤمنات من جانب آخر زي ما أوضحنا لتغيير نظرة التي كانت في المجتمعات بين الرجل والمرأة في كل ما سبق الإسلام فأتى الإسلام بنظرة جديدة ملؤها هذه الولاية بين الرجل والرجل والرجل والمرأة حتى منها هؤلاء الذين هم يعني لا يمتون بصلة قرابة للمرأة من الرجال ولا للرجل من النساء احنا وضحنا الكلام ده طبعا بالتفصيل شديد جدا الدرس الماضي واللي يريد ان هو يرجع الى المعاني دي مرة تانية فليرجع الى تفصيل الدرس الماضي إن شاء كنا بنقول إنه إيه سر تقديم بعضهم أولياء بعض على ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة رغم ان الظاهر من المسائل أن إقامة الصلاة وإيطاء الزكاة مقدمة على مسألة الولاية الإجابة الحقيقة من وجهين الوجه الأول الأول إن الآية اختصت بهذه الولاية وكأن الآية أتت لبيان أهمية الولاية بين المؤمنين بعضهم البعض ومن وجه تاني إنها أشراكت المرأة في هذه الولاية أشراك يكون سواء بسواء مع الرجل يعني جعلت الولاية جزء من واجبات المرأة المؤمنة وكأن مسألة الولاية دي فرض واجب على المرأة المؤمنة كما هي فرض واجب على الرجل المؤمن وده طبعا العلاقات اللي بينهم واللي ممكن تجمع منهم كما اوضحنا من قبل وده هدف من اهداف الاية مسألة الولاية مسألة ولاية المؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعض فلذلك قدمت ده السبب الاولاني او الواجه الاولاني الواجه التاني إنك انه فيه احتمالين لمسألة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة احنا قلنا العطف على بعضهم اولياء بعض وذا يحتم ان يكون اقامة الصلاة وايتاء الزكاة ركنان اساسيا في مسألة الايمان اي لا يصح الايمان بدونهما وذا معناه ان قول الحق سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات كأنه قال شرط المؤمنين والمؤمنات وصفتهم ان يكون بعضهم اولياء بعض وان يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة يبقى ده, ده احتمال في الايه الاحتمال الثاني ان يكون مساله ويقيمون الصلاه وياتون الزكاه معطوفه على ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفي هذه الحاله طبعا وفي هذه الحاله يبقى اه التاخير اه منطقي يعني وضع ويقيمون الصلاة وياتون الزكاه بعد قوله عز وجل يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر يبقى التاخير ده هنا ايه منطقي لانه عطف يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة على يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر وده الوجه التاني في مسألة العطف يبقى سبب تقديم بعضهم اولياء بعض على ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هنا من وجهين واعتقد انهم كده يبقوا واضحين الا ان كان لكنت رأي اخر يعني مفهومة دي قالت التأخير والتقديم لي واضحة بالنسبة لكم ولا أعيدها تاني هو المهم من إحنا نفهم, يعني المهم من احنا نفهم ونصل للمعنى والفهم اللي هو يعنى على تدبر هذه الآيات والعمل بها إذا ما فهمناش كويس وبوضوح مش هنعرف نتدبر وبالتالي مش هنعرف نعمل يبقى الهدف من وقرآن فرقناه لم يتحقق فلا حرج يعني, يعني قولولي ان الامر مش واضح نعيده ثاني وثالث ورابع وعشر يعني مفيش عمش كلا خاطز احنا لو في كلمة واحدة في منها كويس ابرى كتير جدا من احنا قوض نتكلم مسلا ساعة في عشر ايات وما نستفدش جميل جميل طب انا هعيد تاني واركزه وبقى معي انا بقول ربنا سبحانه اول انتوا وسطيني الاية انتوا يعني, يعني معظمكم محضرش الدرس اللي فات فهل هل انتو عارفين الآية فين وإيه هي الآية وإيه الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه الدرس اللي فات طيب طيب نوضح بقى واحدة واحدة كده نمشي بقى بعض واحدة واحدة كده. يقول الحق عز وجل في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني افتحوا الآية وانظروا فيها علشان يبقى المتابعة حضر يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم هذه هي الآية احنا واقفين عند قول الحق سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاه وياتون الزكاه فبنقول مساله و هذه الواو ويقيمون الصلاه وياتون الزكاه واو عاطفه فهي حاجه من اتنين اما انها عطفت ويقيمون الصلاه وياتون الزكاه على قول الحق سبحانه وتعالى بعضهم اولياء بعض او العطف اتى على قوله عز وجل يامرون بالمعروف وينهون عن المعروف. يبقى العطف ده يا اما كذا طيب في الحالة الاولى لو ان العطف على قول الحق عز وجل بعضهم اولياء بعض يبقى مان العطف ده ايه يبقى كان الحق سبحانه تعالى قال والمؤمنون والمؤمنات صفتهم انهم بعضهم اولياء بعض وانهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويبقى قول قوله تعالى ويبقى قوله تعالى يأمرون بالغرفة وينهون عن المنكر ذا تفسير لمسألة الولاية لقوله تعالى بعضهم أولياء بعض فلما يكون يقيمون الصلاة ويؤتون زكاة معطوفة على بعضهم أولياء بعض يبقى شرط الإيمان المذكور في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات حكتين الولاية اتنين اقامه الصلاه وايتاء الزكاه يبقى لو اعتبرنا ان العطف معطوف على بعضهم او بعض يبقى معنى يقيمون الصلاه وياتون الزكاه انها جزء من أساسيات الإيمان يبقى لا يصح الايمان الا بالولايه وباقامه الصلاه وايتاء الزكاه في حاجات ثانيه جايه ان شاء الله بعد كده اللي هي الله ورسوله كلها من اساسيات الايمان على المعنى العطف على معنى العطف بهذه الكيفيه يبقى دا لو كان العطف ايه على قوله تعالى بعضهم اولياء وبعض وكأن بدون اقامة الصلاة ويتاء الزكاة لا يصح هذا الامان وبدون الولاية لا يصح الامان يبقى لازم من توفر الشرطين معا دا لو ان العطف في, في ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة على قوله تعالى وبعضهم اولياء وبعض طيب الاحتمال التاني ايه الاحتمال التاني ان يكون العطف ده في قوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاء على قوله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بدون عطف ازاي بقى الاخت اللي بتقول بدون عطف يعني ايه بدون عطف بقى طيب ااا لا باس لا, بأس. لا بأس. انا كنت عايز افهم عشان افهمك يعني. الاحتمال الثاني ان يكون العطف في قوله تعالى ويقيمون الصلاه وياتون الزكاه ده عطف على ايه على قوله تعالى ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر طيب ايه معنى العطف لو انه بهذا المعنى هل معنى جائز؟ نعم جائز طب ايه معناه؟ هيبقى معناه ان اقامة الصلاة وايتاء الزكاة في الحالة دي ركنان اساسيان من اركان الولاية يبقى كأنه بيقول ربنا سبحانه وتعالى هذه الولاية التي يجب ان تكون في المؤمنين وهي صفة اساسية من صفاتهم معناها وتفسيرها ان, أن هذه تفسير هذه الولاية هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يبقى طبعا ويطيعون الله ورسوله يبقى عطفهم على بعض كأنه تفسير للولاي يبقى ما هي الولاية بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروفة وينهون عن الممكن ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله يبقى كلهم عطفين على بعض يبقى هم دول مجموعين كده هم دول معنى الولاية يعني لو جيت اسالك اقول ايه معنى ولايه المؤمنين للمؤمنين والمؤمنين للمؤمنات بعضهم اولياء بعض ده معناها ايه تقول لي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة, الزكاه ويطيعون الله ورسوله طيب ايه شروط الولايه دي هتقول لي يأمرون بالمعروف عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله يبقى حصل فرق في فرق كبير بين كون العطف على بعضهم اولياء بعض او نعم جزاك الله خيرك أو إن العطف في قوله ويقيمون الصلاة ويقطون الزكاة على قوله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وضح مسألة دي طبعا مسألة لغوية لكنها بتوضح لك أن حرف بسيط جدا زي, زي الواو ممكن يكون له معاني مهمة جدا جدا في مسألة المعنى المستفاد من الآية فكأن المعنى المستفاد من الآية مرتبط بتفسير هذه الواو والواو هنا عشان تفسر لها معنيين والمعنيين جائزين والمعنيين حقيقة جمعوهم على بعض يضيف عمق كبير جدا في الآية بدلالة المعنيين المستفادين من الآية بهذه الواو هل كده هل كده واضح لا الواو الواو لها معنى واحد هو العطف لكن هل العطف ده على بعضهم أولياء بعض ولا, ولا على يأمرونا بالمعروف ونهونا على المنكر دول احتمالين وكل من الاحتمالين جائز ولكل منهم معنى وفائدة عظيمة جدا جدا ده اللي احنا شرحناه وده اللي احنا وضحناه أرجو انه ده يكون واضح. ولو مش واضح نعيده تاني كبان الاخت اللي كانت بتقول لا بصراحة مش واضح هل واضح بالنسبة لها دلوقتي طيب لو كانت لو كان المعنى التاني اللي هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ركنان من أركان هذه الولاية فده معنى أن هذه الولاية لا يتصح بدون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أو لا تسلم هذه الولاية من الآثات العاصفة إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أو أن هذه الولاية شرط شرط فيها مسألة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولو تأملنا مسألة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كأن رب العزة سبحانه وتعالى بيقول ايه ليه ايه اللي خلى اقامة الصلاة وإيطاء الزكاة شرط من شروط هذه الولاية بين المؤمنين والمؤمنات لان انت لو فكرت فيها كده هتلاقي ان فاقد الشيء لا يعطي وإقامة الصلاة وإيطاء الزكاة دول عنوان الولاية لله يعني انت علشان تقول انا ولي لله او انا اوالي ربنا سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ده قول الحق سبحانه وتعالى فكل مؤمن هو موالي لله عز وجل وهو ولي لله عز وجل فلو فقد هذه الولاية بفقدانه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فكيف يمكن أن يعطي الولاية للمؤمنين دي مسألة عقلية يعني دي مسألة عقلية يعني لا يمكن الإنسان يقدر يوالي المؤمنين إلا إذا كان ابتداءا موالي لله عز وجل يعني عنده مسألة قضية الولاء والبراء دي لله عز وجل مسألة لا فصالة فيها وهي أصل عند المؤمن فإذا افتقدها المؤمن فكيف له بالله عليكم بها فكيف له أن يوالي المؤمنين منين هيجيب الولاية لمنين هو فقدها أصلا فكيف سيعطيها للمؤمنين وإحنا قلنا الولاية قبل كده بمعنى النصرة وبمعنى تولي الأمر أي الإعانة عليه وبمعنى الاخاء والمودة والقرب بكل وكافة أشكاله إحنا فصلنا الكلام ده في الدرس الماضي والمعروف ان الإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من حقوق الله عز وجل على العبد ومسألة الموالاة من حقوق العباد بعضهم على بعض فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول أنه لا يتسنى للإنسان أداء حقوق العباد إلا إن أتم حقوق الله عز وجل أولا يعني الإنسان علشان يقدر يؤدي حقوق العباد لابد أولا وابتداء أن يؤدي حق الله عز وجل ده من وجه الوجه التاني أن أداء حقوق الله عز وجل بتوعين الإنسان إعانة شديدة جدا وظاهرة جدا على أداء حقوق العباد يعني كل مكان أداءك لحقوق الله سبحانه وتعالى أعلى كل مكان أداءك لحقوق العباد أيضا أعلى ده المفروض إلا إن كان هناك خلل في أدائك لحقوق الله عز وجل و الكلام ده معناقه دلوقتي خلي بالك ان مسألة اقامة الصلاة و ايتاء الزكاة مسألة تشير إلى جماعة المؤمنين يعني في الأصل في هذا الدين كما علمت وكما تعلم هو تجمع المؤمنين هو إقامة المؤمنين لقبلة واحدة والصلاة والزكاة وإسلام الوجه لإله واحد واتباع دين واحد ومناسك واحدة في توقيت واحد تحت راية واحدة مسألة التحاد دي والتجمع ده اقامة الصلاة وإتاء الزكاة بتشير إليها ببعد عميق جدا لأنك لو نظرت إلى مسألة اقامة الصلاة تجد تلبح فيها أمر خفي من الله سبحانه وتعالى بالجماعة والمسجد وانت تعلم ان ركن ركين من اقامة الصلاة هي مسألة صلاة الجماعة ورقن ركين منها المسجد يعني رقن ركين من اقامة الصلاة المسجد وده يشير الى تجمع المؤمنين فانظر كده إلى, الى احد اهم اهداف اقامة الصلاة هي تجمع المؤمنين واذا كان ولاية المؤمنين بعضهم لبعض معناها القرب والنصرة فهي ايضا من هذا التجمع فانظر للعلاقة العميقة بقى والصلة الوثيقة اللي جمعت بين الأمرين كأن أداء, أداء حق الله عز وجل بيدفع المؤمنين للتجمع والتوحد والمطلوب في حقوق العباد هو الولاية والنصرة وهي لا تكون إلا بهذا التجمع والتآخي والتوحد فأنظر العلاقة العميقة بين حق الله وحق العباد في المفهوم والمضمون وكيف تكون وكيف يكون أداء حقوق الله عز وجل جزء هم جدا ومعين رئيسي على أداء حقوق الأداء طب تعالى ننظر لإيتاء الزكاة كده إيتاء الزكاة انت تلمح فيه على طول مباشرة بدون, بدون مجود كبير مسألة التكافل الاجتماعي يعني من أهداف إيتاء الزكاة مسألة حسن العلاقة بين المؤمنين وإزالة الضغائن والأحقاد والحسد من قلوب المؤمنين ومسألة عطف المؤمنين بعضهم على بعض واحساس المؤمنين بعضهم ببعض غنيهم وفقيرهم المسألة دي بتشيع في, في, في, في, في, في جو الإيمان وفي جو بلدان الإسلام التأخي وروح الود والتكافل والتعاضد والتسالم ومسألة الاجتماع على قلب رجل واحد وكل هذه المعاني مرادة جدا في قول الحق سبحانه وتعالى ويؤتون الزكاة لأن الزكاة أحد الأبواب الهمة جدا اللي بتحقق مثل هذا التكافر فكأن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فكأن هذا التآخي وهذا التكافل أساسي جدا لتحقيق التآخي والتكافل المطلوب في مسألة الولاي والتي لا تصح الولاي بدونها فكيف تكون ولايا من غير هذا التآخي وهذا التعاضد وهذا التسالم وهذه الإعانة والتعاون كيف تكون هذه الولاي فإذا إقامة الصلاة وإيطاء الزكاة شرطان ورقنان أساسيان يعتمد عليهم حقوق العباد خصوصا مسألة الولاية يبقى انظر لكلام ربنا سبحانه وتعالى مش مسألة حشر لقامة الصلاة وإيطاء الزكاة في كل آية وخلاص يعني يعني البعض يظن انها طالما هي من فروض الإسلام فيبقى يعني فحق لها ان تكون في كل آية يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى بيوجه المؤمنين بأمر من الاوامر او بينهاهم عن نهي من النواهي فكأنه بيضع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأنها من فروض الإسلام الأساسية ويجب التذكير بها بين الحين والآخر وأنها لا يصلح الإسلام ولا صح الإسلام والإيمان إلا بذلك الكلام ده كله صحيح لكن في حاجة كمان بالإضافة لده هي مسألة العلاقة العميقة والوثيقة ما بين أداء حقوق الله عز وجل وأداء حقوق العباد وكيف أن أداء حقوق الله عز وجل تعين إعانة عظيمة جدا العبادة على أداء حقوق العباد الآخرين والمعنى ده عقلي تماما يعني زي ما شرحنا لو تأملت إقامة الصلاة فوجدت فيها معنى التجمع والتوحد وتأملت إيطاء الزكاة وتأملت فيها معنى التكافل الاجتماعي لعلمت أنهم أصل أصيل في تحقيق هذه الولاية بين المؤمنين والمؤمنات والتي لا تتم هذه الولاية إلا بهذا التكافل وهذا التعرض ولذلك قال عز وجل ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة احنا كنا بنقول من شوية ايه السر في ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال والمؤمنون والمؤنات بعضهم اولياء بعض جعل ويقيمون الصلاة متأخرة شوية عن بعضهم اولياء بعض يعني يعني بدأ ببعضهم اولياء بعض وفسرها بقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم قال بعد ذلك ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة على أهمية إقامة الصلاة بهذه الكيفية التي شرحنا وعلى أهمية إيطاء الزكاة بهذه الكيفية التي شرحنا فيبقى كان ممكن يقدم قوله تعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لكن بدأ ببعضهم أولياء بعض طب ليه البداية دي أو ليه التأخير ده لسببين الحقيقة والله تعالى أعلى وأعلم السبب الأول السبب الأول أن الآية يعني أتت في سورة التوبة لتوضح هذه المسألة ولتؤكد على أهمية هذه المسألة زي ما شرحنا في الدرس الماضي مسألة ولاية المؤمنين بعضهم لبعض وكأن الآية أتت لتحقيق هذا المعنى ولتقرير هذا المعنى في نفوس المؤمنين ولأمر المؤمنين والمؤمنات بهذه الولاية يبقى ده السبب الأول اللي جعل ربنا سبحانه وتعالى يقدم مسألة بعضهم أولياء وبعض ان الهدف من الآية مسألة, مسألة الولاية هذه والولاية بين الرجل والرجل والرجل والمرأة والمرأة والمرأة كما شرحنا من قبل يبقى ده السبب الأول السبب الثاني انه لما وضع ويقيمون الصلاة ويقومونا الزكاة متأخرة قليلا سمح لنا بان احنا نفكر ان الواو اللي بين ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر من جهه ويقيمون الصلاه وياتون الزكاه من جهه اخرى ان الواو دي قد تكون عطف لمساله يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه وياتون الزكاه معطوفين على بعض يبقى لو كانت تقدمت ويقيمون الصلاة كان حصل ايه ما كناش قدرنا نعطف العطف ده بهذه الصوره يبقى هو ادانا معنى ثاني بالتاخير ده وفي نفس الوقت كان الهدف من الايه هي مساله توجيه المؤمنين الى أهمية هذه الولاية بعضهم لبعض وطبعا انت لا يخفى عليك مسألة اقامة الصلاة دي ويقيمون الصلاة وطبعا لا يخفى ان اقامة الصلاة بخلاف اداء الصلاة يعني في فرق كبير جدا بين انسان يقيم الصلاة وبين انسان يصلي يعني كثير من الناس يصلون ولكن مش كتير او اللي بيقيموا الصلاة ولذلك تجد انه بعض المصليين تجدهم مش على مستوى اداءهم للصلاة يعني انت احيانا تجد مصلي ولكنه يعني لا يطيع الله عز وجل انما لو وجدت انسان يقيم الصلاة غالبا ما تجده مطيعا لله ورسوله يعني تجد الآفات اللي في حياته أقل, أقل بكتير ممن يؤدي الصلاة مغرب أداء والفرق بينهم الحقيقة كبير جدا الفرق بين إقامة الصلاة وبين أداء الصلاة كبير جدا يعني. والمعنى اللغوي لإقامة الصلاة أي جعل الصلاة قائمة يعني أن تقيم الصلاة معناها أنك تجعل هذه الصلاة قائمة وعلشان تجعلها قائمة لازم انت نفسك تكون مستقيم يعني تكون قائم و... و... وحكاية ان انت تكون قائم بالقسط وبالعدل دي مسألة تشير الى الاستقامة والاستقامة اساس هذا الايمان ومن استقام يمكنه ان يقيم الصلاة وإقامة الصلاة بجعلها قائمة أي أن تجعل تلك الصلاة قائمة أي تجعلها ناهية عن الفحشاء والممتر آمرة بالمعروف داعية إلى الله عز وجل مانعة من السوء وأصل كل ذلك باطنا الخشوع وظاهرا الواجبات والأركان والسنن نفسر الكلام احنا بنسمع كثير قوي مسألة اقامة الصلاة واحنا النهاردة بنتكلم في, في الفرق بين اقامة الصلاة اللي جعل ربنا سبحانه وتعالى جعلها جزء من هذه الولاية وشرط من شروط الايمان فقال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكرة فإحنا عايزين نفهم بقى النهاردة ايه معنى اقامة الصلاة اقامة الصلاة قلنا بجعل هذه الصلاة قائمة ولكي تجعل الصلاة قائمة يجب ان تكون انت مستقيما لان الاستقامة هي العامل الاساسي اللي هتجعلك تقيم هذه الصلاة ومعنى جعل الصلاة قائمة له معنية عشان تجعل الصلاة دي قائمة له معنية معنى ظاهري ومعنى باطني المعنى الظاهر هو ان تؤدي اركان وواجبات وسنن هذه الصلاة كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لك يعني مسألة المسجد جزء من اقامة الصلاة مسألة الجماعة جزء من اقامة الصلاة اركان الصلاه جزء ركن ركين من اقامه الصلاه واجبات الصلاة ركن من اقامه الصلاة سنن الصلاه ركن من اقامه الصلاة وده كله مجتمع على بعضه كل هذا الظاهر من اقامه الصلاه سر من اسرار هذه الإقامة على مستوى الظهر وعلى مستوى الباطن أصل إقامة الصلاة على مستوى الباطن هو الخشوع هو الخشوع ولذلك اسمع كده إلى قول ربنا سبحانه وتعالى هفصلك المعنى ده بالآية دي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 الآية دي في الفرق بين اللي بيصلوا ويقرأوا القرآن لكن لا يقيمون وزدا للدين وبين اللي بيصلوا بجد بقى وبين اللي بيصلوا بجد اللي هو اللي بيقيم الصلاة بقى لإن ربنا بيقول إيه أتأمرونا الناس بالبر وتنسونا أنفسك وأنتم بتتلونا الكتاب يبقى أنت بتتلو كتاب أ لكنك للأسف ما بتعملش بيه واستعينوا بالصبر والصلاه يعني ايه واستعينوا بالصبر والصلاه يعني انت بتصلي مش هو هو ما بتصليش هو بيقول استعينوا هو بيقول واستعينوا بالصبر والصلاه طب هو الانسان يقدر يستعين بشيء الا اذا فعل الشيء الاول يعني انا هستعين بالصلاه ازاي وانا ما بصليش يبقى, يبقى, يبقى مضمون الايه ان المخاطب بالكلام بيصلي أصلا يعني المخاطب بالكلام أصلا بيصلي وإلا ربنا سبحانه وتعالى ما يقولوش استعين بصلاتك هذه يعني. صح يبقى هو بيصلي في الأصل يبقى معنى ان هو بيصلي لكن ما بيستعينش بصلاته هو ده السبب اللي خلاه يأمر الناس بالبر وينسى نفسه عليكم السلام عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته ايبا هو ده السبب اللي خلاهي امر الناس بالبر وينسى ايه نفسه ربنا اجاد له الحل فقال له ايه واستعين بالصبر والصلاة طيب يا رب انا بصلي استعين بالصلاة ازاي قال له ايه بقى عشان يفسر له وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين مش هتعرف تستعين بهذه الصلاة إلا إذا خشعت فيها لازم تخشع فيها اللي هو ده جزء الباطن اللي أنا بقولك عليه قلتلك إن أصل إقامة الصلاة ظاهرا الواجبات والأركان والسنن وباطناً الخشوع يبقى مش هتعرف تعمل إقامة الصلاة دي إلا إذا كنت ظاهرا تأتي بالواجبات والأركان والسنن ما استطعت وأحسن فيهم ما استطعت يبقى أنت بتقترب من إقامة الصلاة الحقة ثم باطنا الخشوع طيب يا رب إزاي أستعين بالصلاة قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يعني لو خشعت هتقدر تستفيد من هذه الصلاة وتستعين بيها على إنك لما تتلو الكتاب تنفع نفسك وتنصح نفسك اولا وابتداء وما تدقاش من المنافقين الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم نخلي بالك بقى كمان ده هو جاوب له على السؤال اللي بعد كده يعني هو ك... وكأن المخاطب بيقول طب يا رب أخشع إزاي لما ربنا قاله إنها لكبيرة إلا على الخاشعين كأنه بيقول مش هتنفع إلا بالخشوع يعني مش هتعرف تستعين بهذه الصلاة إلا بالخشوع مش هتعرف تستعين بهذه الصلاة على أحوالك وأحوال حياتك ومنها إقامة الصلاة إلا بالخشوع طيب وكأن المخطب قال طيب يا رب أخشع إزاي فربنا في الآية اللي بعدها قال له بقى. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعون عشان تخشع لازم معنى مهم جدا يتمكن من قلبك وروحك إيه المعنى ده أنك ملاق الله عز وجل لازم تتأكد وتقتنع وتؤمن أنك ملاق الله عز وجل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون يعني كل ذا كل ذا هو إيه ثم آتينا موسى الكتاب يبقى الكتاب على الذي احسن مع احسان المؤمنين وتفصيلا لكل شيء وفصلنا في كل شيء زي ما احاول نعمل هنا وهدى كل الاستدلالات العقلية والنقلية ورحمة السكينة والهدوء والطمأنينة وراحة القلب وراحة النفس والركون الى الله عز وجل والتوكل على الله والرضى بقضاء الله عز وجل الرحمة لعلهم كل ده هدف منه ايه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وكأن اهم ما في هذا الشرع ابتداء انك تعرف وتؤمن وتوقن ويتمكن من قلبك وروحك وعقلك انك ملاق الله عز وجل فاذا تأكدت وتلقنت وتمكن من قلبك هذا المعنى وهو أنك ملاق الله عز وجل وأنك إليه راجع هنا فقط يبدأ الخشوع يتسرب إلى قلبك فإذا تسرب الخشوع إلى قلبك وصرت خاشعا كان يمكنك أن تستعين بهذه الصلاة التي خشعت فيها فإذا استعنت بها لن تكون بعد اليوم من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم المعنى ده واضح يا جماعة أنا بس عايز يعني ليه احنا بنقول كده لإني عايز أوصل لك مسألة ويقيمونا الصلاة ويؤتونا الزكاة هل هي مجرد كلمة كده بتتحط وسط الآيات كده وخلاص ولا لا يعني علشان هي ركن رقيم من أركان الدين ربنا بيحطها كده وخلاص لا طبعا وإن كان ده صحيح لكنه مش هو الوحده السبب السبب إن ورد علة علة مهمة جدا بتجعل من اقامة الصلاة وإيطاء الزكاة يمكن هما الركنين الاساسيين جدا اللي, اللي بناء عليهم بتقوم كل دعائم هذا الدين في نفس الانسان المؤمن ومنها طبعا حقوق العباد يعني انت من غير دول من غير الاتنين دول ما تعرفش تؤدي اي امر من امر الله سواء كان هذا الامر حق لله او حق للعباد وده على المستوى البدني او المستوى المادي وعلى المستوى الروحي والقلبي ايضا فده فهم عميق جدا وهم جدا لمسألة اقامة الصلاة علشان ما نبقاش احنا فهمين مسألة الصلاة اقامة الصلاة زي اداء الزكاة يا جماعة لازم نعرف نصلي ازاي لازم نعرف بنصلي ليه لازم نعرف ازاي نرتقي بهذه الصلاة طيب انت عندك دليل واضح جدا لمسألة الصلاة دي ربنا بقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر يعني ايه ولا ذكر الله اكبر يعني في ذكر لله في هذه الصلاة يعني هذا الذكر المتيقن لازم انت تطلع من جوة الصلاة دي بفايدتين مهمين جدا عشان تعرف ان صلاتك صحيحة مش صحيحة بمعنى انها مقبولة او مش مقبولة صحيحة بمعنى اي اي انك استفدت منها الاستفادة اللي ارادها ربنا سبحانه وتعالى لكن انت بمجرد ادائك الصلاة ان شاء الله على الاركان والواجبات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله يسقط عنك الفرض لكن سقوط الفرض كما سبق وبينا سقوط الفرض عن المؤمن ليس شرطا او لا يكفي لدخول الانسان الجنة وزحزحاته عن النار فخلي بالك مسألة اقامة الصلاة ربنا جعل فيها شرطين مهمين جدا علشان هذه الصلاة يعلم الإنسان هل هي صحيحة أم لا وقلنا معنى صحيحة علشان ما حادش يقول لا الصلاة إذا توضيت كويس وسليت كويس الصلاة صحيحة هي صحيحة طبعا لكننا باتكلم في مسألة الأجر اللي الإنسان بياخده على هذه الصلاة والنفع المتحقق للمؤمن من هذه وراء هذه الصلاة يعني كما أراض الحق صحة الله تعالى أن يقول لنا في هذه الآية التي بين أيدينا في قوله تعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ليه بيقول ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة انا بابرد بفاهمك ان وضع ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في كثير من ايات القرآن وفي جملة ايات القرآن مش محطوطة بس علشان دور ركنين مهمين جدا يا جماعة ويجب تحفظوا عليهم وبس لا. هو ده معنى اساسي ومقصود لكن في معاني تانية جميلة جدا ومعينة جدا للانسان على تدبر هذا القرآن من, من وضع هذه هذين الأساسيين في معظم آيات الأمر والنهي التي وجه الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين إيه العالمتين اللي ربنا سبحانه وتعالى بينهم للناس علشان يعرفوا بيهم هل الصلاة دي صلاة مقبولة ولا لا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر خلي بالك قبليها على طول وَأَقِم الصلاة وَأَقِم الصلاة إِنَّ الصلاة تَنْهَى عَنِ الْحَشَوَ الْمَوْكِنِ ما قالش صلي وَأَقِم الصلاة بصبت الفرد كده يعني هو كتير قوي يقوله وَيُقِيمُونَ الصلاة الذين يُقِيموا الصلاة وَأَقِيموا الصلاة حتى بفعل الأمر لكن هنا قال وَأَقِم الصلاة حتى ما تقوليش أنا الوحدي أعمل إيه أو أنا مش في المسجد مثلا أو أنا اضطررت أن أنا أصلي في الم يبقى, أنت يبقى قامت عليك حجة أمام الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر هتطلع بقى بحاجة مهمين أولي لو طلعت من صلاتك وصلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر فبقى تحققت الشرط الأول ولو طلعت منها وأنت ذاكر لله متأثر بذكر الله واجل قلبك من ذكر الله فقد حققت الشرط الثاني يبقى دول علامتين تحس بيهم صحة الصلاة طيب أنا صليت وأقمت الصلاة ولكن لم أنتهي عن الفحشاء والمنكر يبقى أنتهي صلاتك يبقى صلاتك متهمة فيها مشكلة والمشكلة دي على الوجه الظاهر في الأركان والواجبات والسنن وفي الإحسان فيهم وعلى الوجه الباطن في الخشوع كما أوضحنا آيات أتأمرون الناس بالدر وتنسون أنفسكم يبقى دي فسر لك معنى إزاي ناس بتصلي والظاهر بتاعهم منهم بيصلوا ولكنهم لا ينتهون عن الفحشاء والمنكر <تصفيق> ودي احنا بنلاحظها وناس تانية يعني تكاد لا تذكر الله ولا تقيم يعني حق الله حق الإقامة رغم الصلاة فهنا يبقى المعنى إيه كما بينا وأوضحنا هو ذا الفرع بأن الذي يقيم الصلاة وبأن الذي يؤدي هذه الصلاة ومعنى أن الصلاة تكون نهية عن الفحشاء والمنكر أنها دافعة وحاثة على التزكي يعني الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي في نفس الوقت تدفع الإنسان للإيه؟ للتزكي لأن إيه هو التزكي؟ هو نقاء النفارة السريرة وهذه التهارة لا ريب أنها تأتي من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر بالدرجة الأولى فكأنها كما هي تنهى عن الفلحشفية والمقرنة تدفع لي تذكية القلب والعقل والنفس والبدن نعم جزاك الله خير أن هذا الحديث فعلا من الأحاديث الهمة جدا التي تبين وتوضح كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر وما قيمت إقامة الصلاة في حياة الإنسان وفي حياة العبد وتأثيرها على أفعاله وأقواله في حياته فهذه الصلاة الحق هي الصلاة الحق في هذا الحديث العظيم لذا كنت معه خيرا طيب احنا اه في مسألة الاقامة الصلاة طيب ايتاء الزكاة هل هو له نفس المعنى اه هقولك على حاجة مهمة قوي المعنى ده انه لو حملت بقى مسألة اقامة الصلاة دي على معنى الولاية اللي احنا كلمنا في الدرس الماضي هتجد ان هذه الولاية وهذا الايمان اللي هو المتضمن في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات هتجد انه وكأن بهذه الطهارة الظاهرة والباطنة لا يمكن ان تتحقق الولاية والايمان الا بهذا التطهر يعني لما يقول ويقيمون الصلاة كأنه بيقول ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك شرط أساسي في مسألة الولاية يعني كأنك ما تعرفش تمارس هذه الولاية بين المؤمنين والمؤمنات إلا إذا كنت على هذا الجانب من التطهر والانتهاء عن الفحشاء والمنكر والتسكية وده الحقيقة أمر هم جداً رابط عظيم جدا جدا ليه بقى؟ لأن أنت ما تعرفش توالي المؤمنين والمؤمنات موالاة حقيقية من قلبك إلا إذا نزع من قلبك الفحشاء والحسد والبغضاء والمشاعر السلبية تجاه المؤمنين وإحنا قلنا الدرس الماضي ان اهم نقطة في مسألة الموالاة أول حاجة في مسألة الموالاة عشان تقول أنا موالي للمؤمنين والمؤمنات أول حاجة تعملها أنك تكفي المؤمنين أشرك دي اول حاجة يعني قبل ما اقول لك الايجابيات اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا اقول لك اول حاجة كف شرك عن المؤمنين وقلنا, وقلنا في التفسير ده المؤمن من امنه الناس على اموالهم واعراضهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ف... طيب اذا كان المعنى ده هو أساس في مسألة المولاة أو بداية مسألة الموالاة. فلا بد عشان تولي المؤمنين بالحب والمؤخاة والتعاضد والنصرة والقرب فلا بد أن يخلو قلبك من كل المشاعر السلبية يخلو من الحسد والبغضاء والغل والضغينة والحقد وعلشان يخلو من كل هذا ويخلو من تمني أن تقع وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكي يخلو القلب من كل هذا لابد من التطهر وهذا التطهر يعينك عليه يعينك عليه مسألة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما بينا يعني احنا قلنا إن مسألة إقامة الصلاة تطهر ومسألة إيتاء الزكاة تطهر فإذا حدث هذا التطهر زي ما قلنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر فإذا حدث هذا التطهر كان ذلك سبيلا لتطهير القلب والجسد من تلك في فيصبح الإنسان قلبه خالي تماما من تلك المشاعر السلبية فهذا يسهل عليه جدا جدا تقديم المشاعر الإيجابية للمؤمنين وتقديم الموالاة الحقيقية في أبدع صورة وفي أحسن هينا فهذه علاقة, علاقة عظيمة جدا وليد خليك تفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى حط مسألة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة علشان تستدل انت بيها وتستعين بيها على مسألة المؤلاء التي كانت في صدر الآية امر اهم جدا ارجو ان انتو ارجو يا معنى النقط اللي زي دي ارجو ان انتو تكتبوها عشان ما تنسوهاش بعد كده وعشان لما تيجوا تراجعوا الاية بعد كده او تنظروا في معناها يظهر لك المعنى ده ويتضح قدامك يكون الفايدة اعام والنفع اكبر ان شاء الله فحاولوا تسجلوا النقاط اللي من هذه النوعية ايه نستطعتوا بيعني ايه نشقتهم طبعا طيب في نقطة مهمة قوي ربنا سبحانه وتعالى وإياكم جازا في نقطة هامة جدا هي مسألة ربنا بيقول في صدر الآية والمؤمنون والمؤمنات طيب جميل طيب تلمح كده ايه دور المؤمنات المؤمنات في مساله اقامه الصلاه وايتاء الزكاه انت تشعر ان مساله اقامه الصلاه وايتاء الزكاه تشعر فيها بفهم بالفهم العام كده تشعر ان دور المؤمنات فيها مش كبير قوي او, او تشعر ان مساله اقامه الصلاه يمكن يختص بها الرجال اكثر يعني بعض الناس بيقع في نفوسهم هذا هذا المعنى إن إقامة الصلاة دي مسألة يختص به الرجال بدليل إن اللي بيقيم الصلاة راجلوا إن مساجد للرجال أكثر منها للنساء وإن مسألة صلاة الجماعة دي يعني متحققة للرجال دون النساء وصلاة الجمعة مثلا ف... فإيه سر... سر مسألة أو دور المؤمنات في مسألة إقامة الصلاة الحقيقة دور المناسبة ساعة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دور عظيم جيب أولا يجب على نعم, نعم. إقامة الصلاة للمؤمنة أن تقيم الصلاة لنفسها زي ما قرر بنا سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة بصغة المفرد يعني هي تستطيع أن تقيم الصلاة بكل أركانها وبكل واجباتها وبكل خشوعها وإن كانت وحدها كمان هي مسألة إقامة الصلاة دي إذا, إذا, إذا المرأة أعطتها جيدا تستطيع أن تعلمها لبيتها ولأولادها ولنسائها وتستطيع أن تقيم فيهم الصلاة وتقيم فيهم الجماعة كمان ما استطاعت لذلك سبيلا لذلك فضلا عن قول دبي صلى الله لا تمنع إماء الله مساجد الله ويجوز للمرأة أنها تحضر صلاة الجمعة وإن كان ذلك ليس بفرض عليها كما أن لها دور عظيم جدا جدا في مسألة حث الأزواج على ارتياد المساجد وعلى إقامة الصلاة حق الإقامة يعني انا اعلم كثيرا من الناس الحقيقة كان الفضل في كونهم اصبحوا من رواد المساجد لازواجهن يعني واعلم مكثيرات من النساء كان لهن فضل بعد الله عز وجل كبير جدا جدا على ازواجهن وعلى انهن وعلى ادنائهن في مسألة ارتياد المساجد واقتصالات والاستقامة على امر الله عز وجل يعني كثير, كثير جدا ودي مسألة يعني يعني يعني يعني يشعر بها الجميع يعني. لذلك انا اعتقد ان دور المرأة في هذه المسألة اعتقد ان هو سواء بسواء مع الرجل يعني لذلك ربنا سبحانه و تعالى بينهم في هذه الائه العظيمة فقال والمؤمنون والمؤمنات و كأن ربنا سبحانه و تعالى يشير إلى هذه المسواة بعد ما وساوى بينهم في الفروض وساوى بينهم في الأجور يعني ربنا سبحانه و في أيات كثيرة جدا من القرآن و احنا ذكرنا الكلام دا للدرس الماضي في كثير من الآيات يساوي بين المؤمن والمؤمنات في أداء, في أداء الأوامر والانتهاء عن النواهي وسوى بينهم في الأجر والثواب في الدنيا والآخرة ولكن في هذه الآية أراد أن يعمق مفهوم تفهم المرأة للشرع كفهم الرجل ودور المرأة فيما يعتقد أنه من خواص الرجال وأهمية دور المرأة في ذلك وأنها كما أنها سبب في تقدم المجتمع المسلم وترقيه فهي قد تكون سبب في انهيار هذا المجتمع وتدهور أحواله لذلك كان ربنا سبحانه وتعالى جعل صدر الآية بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء في إشارة مش بس لمسألة الوقوع في الفاحشة لا لا لا المسألة أكبر من كده بكتير المسألة ان المرأة الدور المنوط بها في فهم الشرع وإقامة الشرع ودفع الرجال من المؤمنين لإقامة هذا الشرع بكل تفاصيله مسألة أكبر بكتير جدا مما يظن الكثيرون مسألة هي تكون ركن راكين في هذا الدين وفي هذا الشرع وده يشير طبعا لعظمة هذا الدين ولي قلة فهم الناس لدور المرأة الحقيقي في هذا الشرع في هذا الدين التحذير لم يكن من مسألة من مجرد علاقة مادية عابرة مثلا أو, أو مسألة الوقوع في الفحشة وإن كان هذا عظيما عند الله عز وجل إلا إن المسألة أعمق من كده بكتير وأكبر من كده بكتير ولها أبعاد زي ما, فهم زي ما فهمنا وشرحنا أبعاد لها دور كبير جدا في إقامة رجال المؤمنين على الشرع الحق فضلا عن نسائهم الحقيقة إن برضو من, من, من, من أدوار الهمة جدا اللي ممكن تلعبها المرأة في مسألة إقابة صلاة وإيطاء الزكاة الحقيقة مثال إيطاء الزكاة بالذات يعني بعض, بعض النساء قد تكون أكبر معين للرجل على بعض مضوع إيطاء الزكاة فكثير من النساء الحقيقة يتولون هذا الأمر مسألة توزيع الزكاة والبحث عن مستحقيها ومعاملتهم بالرفق واللين واللطف والرقة التي أمر بها الله عز وجل وذلك لانشغال بعض الأزواج في أمور أخرى وترك هذا الأمر للزوجات فيتحرين الفقراء والمساكين والحقيقة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن كانوا نموذج عظيم جدا للحكاية دي ونحن نسكر كلنا مسألة المساكين الصدقة التي كانت تعطرها وتطيبها ام الممينين رضي الله عنها وارضاها ونذكر ان احدى امهات الممين لقبت او سميت بام المساكين وهي السيدة زينب وبنت خزيمة والحقيقة إن يعني يعني المسألة سبحان الله العظيم يعني المسألة فيها فعلا دور عظيم جدا جدا للمرأة وأنا أعلم كثيرا من كثيرات من النساء الحقيقة يعني لهم دور عظيم جدا في مسألة إيصال الزكاة لمستحقيها وكيفية التعامل مع المستحقين الزكاة بمنتهى الرفق والرحمة واللين يعني مما يعمق العلاقة ويحق الهدف المرجو من قول الحق سبحانه وتعالى ويؤتون يعني ما قالش يدفعون او يعطون لا ويؤتون الزكاة هذا الايتاء بالحقيقة له معنى عظيم جدا جدا يعني النساء رب رسحة على اعطاهم القدرة, القدرة على تحقيق هذا الايتاء فده من الادوار العظيمة جدا جدا لمسألة المؤمنين في المؤمنات في موضوع اقام الصلاة وايتاء الزكاة موضوع إتاء الزكاة الحقيقة موضوع هام جدا في مسألة الولاية لأنه زي ما قلت لك قبل كده أنه بيحقق هذا التكافل الاجتماعي بين المؤمنين بعضهم وبعض وده باب من أبواب فتح العلاقة على مصر عايها أمام المؤمنين والمؤمنات لكي يوالي بعضهم بعضا ويظهر الحب في المجتمع المسلم والتعاطد والتعاون والحقيقة قد تكون هذه الآية لتعمق مفهوم الزكاة يعني موضوع إتاء الزكاة علشان تفهمه كويس هي ليست مجرد فرض واجب للفقراء على الأغنياء لتسلم لهم أموالهم مثلا أو أنفسهم بل هو من صميم تآلف القلوب يعني الحقيقة مسألة إيطاء الزكاة تحقيق تآلف القلوب من وراها ونزع الحقد والغل والبغضاء بين المؤمنين بعضهم وبعض وزرع المحبة والإخاء والمساواة والتعاضد والتآلف والتجانس بين المؤمنين هو ده الهدف ف... ف فالآية هنا وضحت هذا المعنى بوضوح جدا لأنها ذكرت أن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فلما ذكرت إيطاء الزكاة بعد كده علمنا أن إيطاء الزكاة سبب هم جدا ومعين جدا على مسألة الولاية ولما كانت الولاية أساسها الحب والإقاء والتعاضد والتعاون والقرب علمنا أن الزكاة تفعل هذا بوجه أو بآخر فإذا نظرنا فيها بتركيز وتفحص وجدنا أن فعلا مسألة إيتاء, إيتاء لفظ إيتاء الزكاة لا يحمل معنى إعطاء النقود أو إعطاء الأموال فقط أو إعطاء الثمار ولكن يحمل معنى تحقيق هذا الإخاء والتعاون والتعاضد والألفة والقرب في نفوس المؤمنين بعضهم غنيهم وفقيرهم بعضهم لبعض فده معنى جديد أراد الله سبحانه وتعالى أن يضيفه, يضيفه إلى قيمة الزكاة في تحقيق الولاية بين المؤمنين والمؤمنات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولذلك الشرع حث في مسألة الزكاة على أمور يجب أن تتوافر في, في, في الزكاة وهي ان الزكيه يجب ان تكون او يجب ان من اجود مال المؤمن لا من ارضائه وان تكون من احب المال اليك يعني كل ما شروط تحققت في انسان كانت زكاته اقرب الى الله سبحانه وتعالى وصدقته اقرب الى الله سبحانه وتعالى من غيره منها جوده المال ومنها ان يكون المال من احب المال اليك ومنها ان يكون سرا لسه انا كنت جاي وأن يكون سرا وإن كانت صدقة العلن لها قيمة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى إن تبدو الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الحقيقة أن مسألة يعني إزهار الصدقة أو إخفاءها صدقة السر طبعا تطفئ غضب الرب والحقيقة ده حسب المصلحة والمفسدة يعني إن كان في نفع من إزهار الصدقة فيبقى إظهار صدقة أفضل وإن كان لا يوجد نفع وخيف على المؤمن من الرياء فصدقة السر أفضل والله تعالى أعلى وعلى كمان من الشروط اللي جعلها الشرع في مسألة الزكاة وإيتاء الزكاة هي أن تقدمها بأفضل أسلوب لأخيك المؤمن وفي أفضل وقت يعني تنتقل وقت المناسب اللي ما يكونش هو في أزمة جديدة يعني قبل أن تقع الأزمة أن يكون بلا منن وبلا أزمة وأن يكون قبل السؤال يعني ما تضطرش المؤمن أنه يسأل حتى تعطيه هذه صدقة الحقيقة الحاجات دي لو إنسان تحراها تقع في القلوب موقع عظيم جدا جدا يعني يأنسه ويألفه المتصدق عليه ويحدث لهدف المرجو من تآلف القلوب يعني وتعارف الأرواح والقرب الشديد جدا المراد لأن يكون بين المؤمنين والمؤمنات الحقيقة قول الحق سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أتت بالفعل المدارع ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك إشارة للحث على المداومة على ذلك والاستمرار عليه أي أن ليس لا يكفي في الإنسان أن يقيم الصلاة أو يؤتي الزكاة ولكن الهدف المرجو الذي يحقق النفع والفائدة هو أن يستمر على ذلك نعم وأن يداوم على ذلك وأحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل الحقيقة انا مش عارف إحنا مطلوب مننا وتأديه لكن أنا كان بلغني ان الدرس ساعة بحد أقصى فمش عارف أن كان المسؤول عن الغرفة عنده, يعني عنده تعليمات تانية أو كده فيقول لي يعني حد من الأخوات لا الحقيقة في بقية طبعا أنت تعلمين أن القرآن لا تنتهي غرائبه ولا عجائبه ولا تدبر فيه لكن هل, هل أممنا؟ اعلم طبعا ان الاخوات المشرفات يعني يعني ممكن ربع ساعة كمان طيب كويس كويس ان شاء الله كويس ماشي يعني أنا لا اريد ان اكون عبقا عليكم يعني وانا اعلم ان اذا كانت هناك يعني تعليمات بمثل مثل هذا الامر في التوقيف يعني. يعني لا اريد ان اشق عليكم يعني سورة القصص ان شاء الله سن... سنكمل سوره القصص ان شاء الله في, في وقت لاحق تباعا ان شاء الله. بإذن, الله باذن الله سنكملها ان شاء الله يقول الحق عز وجل ليس بعد ليس بعد يا رب آمين آمين يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ويقيمون الصلاة ويأتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اسمع هذه الجمله بقلبك باذني لا باذني راسك ويطيعون الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله تشعر تشعر بايه يعني اول بإيه. الله ورسوله في في شعور صلى الله عليه وسلم في شعور كده يعني يعني بعيد عن التفسير يعني في شعور كده يعني ينتاب المسلم او المؤمن حين يقرأ هذه الايه او يسمعها ويطيعون الله ورسوله انا شخصيا في شعور خاص كده بيجي من, من, من هذا المقطع من الايه راح انام كمال الحب لله. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ايه يعني انا بيقع في نفسي الحقيقة يعني اقولكم على حد تقع في نفسي الحقيقة. في مسألة ويطيعون الله ورسوله. هي مسألة التسليم. مسألة التسليم وكأني مش موجود يعني وكأني يعني كأن أنا مش موجود كأن كل اللي موجود هو رب العزة سبحانه وتعالى وما أمر به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنا كل دوري في هذه الدنيا أن أصيع فقط ف يعني كأن يقع في قلبي مسألة التسليم والانقياد التام لله ورسوله حين اسم هذه هذه الآية ويطيعون الله ورسوله ولذلك تجد المحكدة أولئك سيرحمهم الله يعني شوف الارتباط يعني هو الموضع ويطيعون الله ورسوله في الآخر كانت أقرب ما تكون من أولئك سيرحمه الله يعني رحمة ربنا ذكر ورحمة ربك في هذه الآية بكلمة ويطيعون الله ورسوله كأنه بيقولك طاعة الله ورسوله هي رحمة الله عز وجل لعباده يعني وكأنك انت بطاعة الله ورسوله في رحمة ما بعدها رحمة يعني, يعني يعني هي الرحمة اللي بيتمتع بيها اهل الايمان في الارض مساله طاعه الله ورسوله دي انت عارف تلمع فيها ايه تلمع فيها ان ربنا كفاك اا بقونه ال ال ال التقصي كفاك سبحانه وتعالى كفاك انك ترهق نفسك في ما لا تعلم كفاك ان انت اه اه اه تتعب وتنصب في البحث عن الخير والحق يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى يسر عليك تعمل ايه يعني فيها كفاية عظيمة جدا من الله عز وجل يعني هو يكفيك لنركض ان هو لما حط لك الامر كان عليك ان انت تطيع فقط فما ايسر هذا ويا لهم انت يسير سبحان الله العظيم كمان فيها نفي مسألة ويتبعون الله ورسوله فيها نفي لتوهم ان الموالاة اللي اتكلم عليها في اول الاية قد يتوهم فيها ان الموالاة دي فيها مصلحة شخصية او بتهدف لأي هدف من هدف الدنيان حتى وان كان الامان شرطي فيها والصلاة لكن مسألة ويتويعون الله ورسوله جعلت الموالاة دي موالاة متجردة تماما لله عز وجل يعني نفد تماما ان يكون في توهم أنه يكون في مصلحة من وراء هذه المؤلاء مصلحة دنيوية مصلحة شخصية لكن لما قاله ويتعون الله ورسوله يعني أشعرني بأن موضوع المؤلاء ده متجرد تماما لله عز وجل ولا مجال فيه لأي مصلحة شخصية أو لأي يعني علة دنيوية كمان مسألة ويتعون الله ورسوله الحقيقة تلمح فيها إنه لما تكلم سبحانه وتعالى عن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة كمان قرار رب سبحانه وتعالى لما قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأنت تعلم أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فرض على المؤمن لما الحق بها ويطيعون الله ورسوله كأن الحق النوافل بالفروض يعني لما قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأحنا نحن نعلم أن هذه فروض من الله سبحانه وتعالى قال ويتبعون الله ورسوله عشان يدخل كمان معاهم مسألة النوافل والسنم وكأنه تصديق لقول الله عز وجل في الحديث ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإحبابته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله تردد في قبض نفس عبدي يكره الموت وأنا أكره مساءته في رواية يعني أعتقد معنا كمان عظيم جدا من المعاني اللي تقع في نفسك وقلبك حين تسمع قول الله سبحانه وتعالى ويطيعون الله ورسوله وكأنه بيقول لا يطيع هواه ولا يطيع نفسه ولا يطيع من الناس إلا من كان مطيعا لله ورسوله كائنا مك كان. يعني وكأنه بيقول شرط في طعتك لأي إنسان أن يكون هذا الإنسان مطيعاً لله ورسوله ده لا في كاك منه كائنا ما كان هذا الإنسان كان زوج كان أب كان أم كائنا ما كان شرط في الطاعة أن يكون هذا الإنسان مطيعا لله ورسوله يبقى إذا صضر إليك أي أمر من الاوامر يبقى عليك أن تتنظر هذا هل هذا الأمر من إنسان يطيع الله ورسوله إذا كانت الإجابة نعم فانظر إلى ما قال هل ما قاله هو طاعة لله ورسوله فإذا تبينت ذلك فأطيعه يبقى ويطيعون الله ورسوله تشير إلى من باب من الأبواب تشير إلى النوافل والسنن وإذا يشير لقمة المؤمنين والمؤمنات أي أن المؤمن لا يكتفي بمسألة الفروض خصوصا إذا فيهم بقى يعني هي طاعة الله ورسوله مهمة ليه لانها بتجبر الفروض يعني النوافل بتجبر الفروض ولذالك كانت اهميتها في الحفاظ على الفرض كبيرة جدا يعني. كمان مسألة طاعة الله ورسوله دي تشعر فيها بإنها بالانقياد اللي فيها والتسليم التام اللي فيها وكأنها نافية لامراض القلوب وخصوصا الكبر لأن المطيع مسلم القياد والمعاند تجد في نفسه كبر عادة يعني إذا أمرت إنسان بأمر ونظر فيه واستجاب له فاعلم أن هذا الإنسان رقيق القلب غير مكابر اما اذا اعترض وعاند فاعلم انه يخالط قلبه يخالط قلبه ايه كبر وهي على فكرة فيها دليل مهم جدا هذا الجزء من الاية فيها دليل هم جدا جدا على ضرورة التفاهم والتفقف في دين الله عز وجل ليه ودي هنختم بيها بقى ان شاء الله علشان ما نبقاش تخطينا الربع ساعه اللي اللي وعدنا بيها كما ربنا ورسوله يأمرك بأمر وتطيع فاذا قال الله عنك انك اطعت يبقى انت احسنت تنفيذ الامر واجتناب النهي فاذا فعلت ذلك فلا بد انك فهمت وفقهت عن الله ورسوله هذا الامر وذلك النهي وإلا كيف ستطيع يعني كيف يمكن أن أطيع أمرا لا أفهمه وكيف يمكن أن أحسن الطاعة لامر لا أفقه فيه فيبقى شرط من شروط الطاعة وتحقق الطاعة علشان ربنا يقول عليك مطيع مش مسألة إن أنت أطع فتطيع بهواك أو كما تريد لا إذا ربنا سبحانه وتعالى قرر أنك من المطيعين أو من الطائعين فاعلم أنك قد أطع تحق الطاعة ولا يتأثى هذا أبداً إلا إذا فهمت أمر الله عز وجل وفقه تنهي الله عز وجل فكأنها فيها إشارة ضمنية إلى أن, إلى أن المؤمنين والمؤمنات يطيعون الله ورسوله بعد فهمهم وتفقههم في دين الله عز وجل ومنه ويدخل فيه بالدرجة الأولى ما نفعله نحن هنا في وقرآنا فرقناه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وضينا معصيتك ومن طاعتك ما تولغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارثة منا واجعل فأرنا على منظرمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها مننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا قبل ما اختم إن شاء الله هل في حد عنده سؤال في اللي احنا شرحنا النهاردة او في حد في جزئية مش فاهمها مثلا او في تعقيب او تعليق او في حد له رؤية في اللي احنا الطريقة اللي احنا بنسرد بيها قوى قرآن انفرقنا يريد ان يغير شيئا مثلا او يضيف شيئا او يبدل شيئا لا يرفوتني ان شاء الله إن أنا يعني اسألكم جميعا اسأل الله عز وجل اولا ثم اسألكم جميعا ان تنشروا ما تعلمتم وان تدعوا به واليه وان تتأملوه وتتبروه وان نعمل جميعا به ان شاء الله فان في ذلك نفع كبير ان شاء ربي وقدر جزاكم الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد... أشهد الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سلام الله عليكم ورحمته ومركبه